بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك ب ك و ث ر فصل ي لربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر